الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لعب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط